فلا تشمث في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم ضم من ربهم وذل وَدِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغضب أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم للذين هم لربهم يرهبون واختار مسا قبهم سبعين رجلا لم يقاتن فلما أخذتهم الرج فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 واقتبننا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من شاء قال عذابي اصيب به من شاء ورحمتي وثناء كل شيء و وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم سَوَاءٌ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ كَفَرَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فهُوَ فِي سَلاَمٍ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ